والأسئة من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام ربيته العظام المستجدين الشرف وبعض إخوتي الكرام اعتذر إن كنت قد أخرت عليكم بعض الشيء كان بعض الإخوة عندهم بعض المشاكل فكنت معهم فيها فسنيحوني مازلنا مع فقه الإسراء والكلام على حل النظر وما يجوز منه وما لا, وما لا يجوز, ما يجوز منه وما لا, وما لا الله ما ادري خرجت من مزيدنا مع مسألة النظر وما يحل منه وما لا وما لا يحل قال المصنف رحمه الله تعالى والثابس النظر للشهادة فيجوز إلى الوجه الخاصة للمترمز في الشهادة بل بد أن يراها ليعلم أنها هي التي يشهد لا أو يشهد عليه. كان الله في عونكم يسأل الله علينا وعليكم قال والثابس النظر للشهادة والمعاملة تاجوزه للوجه خاصة فمن و موضع الحارح نأخذنا مسألة النظر لا تجوز لنا من المقدمات مقدمات الزنا وشرعنا الحنف جاء بقاعدة مهمة قاعدة سد زرع حسن المادة وسد زريعة حسن المادة وسد زريعة فيها النظر بشهو فمنعه الشر والزال قال الله تعالى إيش كل للمؤمنات أغضبنا من أبصارهم نقل وكل منا غضوا من أبصارهم وإحفظوا بروجهم وقد قال في حديث الزراء رضي الله عنه ورضاه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالا فالعين تجني النظر وهذا التأصيل العام أنه منع سد للزريعة يعني المنع هنا كان منعا لسد الزريعة منع سد للزريعة والقاعدة عند العلماء قاعدة أصولية مهمة جدا ما منع سد للزريعة وبيحة للمصطحة الراجحة ما منع سد للز... للزريعة بيح للمصطحة الراجح يعني هذا النظر منع سد لذريعة الزنا فيباح للمصطحة الراجحة كالعلاج كالخصومة أيضا كالشهادة والبيع والشراء كما قلنا فمن مواضع الحاجة هذا النظر إلى إلى إلى سدي المرأة المرضعة لأجل الشهاد على على الرضاعة يعني له عليكم السلام والصلاة أن ينظر ينظر إلى سدي المرأة حين ترضع من أجل أن يشهد أنها أرضعت أو لم أرضعت حتى يكون أمر فيه خصومة لأن تعلمون كانوا في الأولين ما كانت ال, ال, ال الوالدة هي التي ترضع فكانوا يسترضعون من نبلاء القبائل من أجل أن يكون الولد فيه ما فيه من شفاط النبل والخور و. و, و وكانت المرأة الولدة يعني مترفعة على الرضاع ما ما قال وكذا وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة. طبعاً هذه بالنسبة للنساء. وقال أيضاً ويجوز أن النظر وكذا النظر إلى فرج الزانية لأجل الشهادة عليهم لأن الحاجة تعود إلى ذلك. تعلمون بأن في قصة أبي بكر الله عنه رضاه بأنه يعني شهد أبو بكر. رجلها وارضها وشهدها هو وثلاثة شهدوا على المغير المشاباء قالوا وجدنا رجلا على امرأة وسمعنا قالوا وجدنا رجلا على امرأة ووجدنا يعني الشهادة التي يؤخذ بها في الجنة لإقامة الحج عشان تعلموا أن الأصل في ذلك هو الستر الأصل في ذلك هو أن الله لا يأمر بالستر والنظارة الفعلاء يحب الستر في هذا الباب فكل من لم يستر وقع في المحظور عند ربه في فعلان فإن الله سيتعقبه فالله دال فعلان لابد أن يتعقبه ولذلك عدم الستر من فعل المنافقين والستر من فعل المؤنين الخلص لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يقول له صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال صهرني فاني وقعت على مرأة في السوق هديت منها ما يأتي الزوج من زوجه وإلى أني لم أطأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال له جذبه وقال يا رجل ساترك بستر الله الله وقال عمر شبعمر أشد ناسي تحقيقا للحدود وأشد الناس في الحق فاخذه فقال له يا رجل الله دل في علاء ساتركها الله وانتهي فسكت وقال والله لا اسكت حتى حتى يخيم علي الحد وأطهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عشان تعلمون أن حتى هذه المسألة التي أسعى خلفها سيسقط سقوطا عجيبا الله عليه وسلم قال بعدما صلى الرجل قال النبي السلام أين السعيد فقالها أنا ذا يا رسول الله قال هل صليت معنا هل أحسنت الوجوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال, نعم قال اذهب فقد غفر الله لك الرجل سعدت عاد عظيمة جدا ثم قرأ عليه قول الله أقنص صلاة طرفين النهار وزلف من الليل إن حسناتي ببنى السيئات ذلك ذكرى الذاكري فقال ليه خاصة قال بل أمتي هذه فيها مسائل عظيمة جدا لو تدبرها المرء لو نظر المرء يرى بأن الرجل الذي يمكن أن يكون واقع على ذلك والله جل فعلا جر أحدا أن يرى ذلك أو يسمع ذلك أو يعلم ذلك فإن الله يختبر وقبل أن يختبر الذي وقع في المعصير لأن الله يختبر, يختبر منهم الإيمانيات يعني المشكلة في كل ذلك الجهل العميق أن الذي رأى, رأى من يعصي فرأاه يعصي في هذا الباب ينظر يتكلم يقبل يضم مثلا في هذا الباب فرأاه فهو يحسب أنه سلم أنه سالم والثاني بل الإثنان في بلاء الإثنان في بلاء الذي رأى في بلاء أشد من بلاء الذي وقع وهو المسكين لا يدر ذلك المسكين لا يدر ذلك ولا يعلم ذلك لأن الذي رأى عليه أمور الله بيختبر إيمانه في هذه اللحظة فإن, فإن, فأول شيء فإن فار بها فإن شمتها فإن سعده فإن ذهب يصرف في المجالس ليتكلم بمثل هذا إذا فإن الله دل على جره من أجل أن يكون هذا الخبيث الله دل على يعلم خبثه ويريد أن يخرج خبثه من من من باطنه فيخرج الخبث من الباطن بهذا لأنه لما يرى لا يصبر لا يصبر على مرأى ويبدأ يعني يحاول أو يبدأ يحاول أن يعني ويبدأ أن يحاول الثوت يد قطع طب لاحظ لحظ غريكم هذا نعم صحيح، هذا صحيح بل قال يا هزال لو سطرته بثوبك يا هزال لو سطرته بثوبك فهو يكون الأمر هنا حتى يعلم المر أن, أن, أن الله جعل به ليختبر إيمانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عجيبا قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا ترتاب المسلمين ولا تتبعوا عورته فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه له في قعر بيته هذه المهمة وايضا قد يكون هذا الرجل الذي وقع فيما وقع فيه يكون هذا الرجل الذي يعني وقع فيما وقع فيه أناس قد صلى صلاة وأتبعها بصلاة أخرى فغفر الله له ما بين الصلاتين تعال تعال تعال تبتعال بس تعال هنا أوصل ده بده <تصفيق> النت نعم لانه ده ضعيف شويه بيتقطع كل كام دقيقه انا عملت عملت خلاص عملت <تصفيق> ما هو ما تقلي هنا هنا من تحت من, داحل من داحل عليكم عبد الرحمن انا في درس والنت اصلا مرتبط بالتليفون لا لا لا الآن. إذاً فمن رآه مبتلى أشد من الذي لم ير، الذي فعل. يعني من رآه يكون مبتلا أكثر من الذي من الذي فعل. لأن الله اختبر إيمانه في الرؤيا، لينظر في إيمانه، هم إما أن يكون فعله من فعل المنافقين أو فعل من فعل المؤمنين الخلص هو يارب عليه الإنكار، ويارب عليه النصح ويارب عليه العمل لدين لا إله لكن لكن يارب عليه الستر إبر. لكن ياريبو عليه السيطرة أيضا لأنه السلام قال هل لا سترته بثوبك يا هزال؟ هل لا سترته بثوبك يا فهنا يعني فالمسألة في هذا البن مسألة عويصة مسألة فيها مناط النظر إلى الإيمان واختبار إيمان العبد اختبار إيمان العبد هنا الشخصيات بقى ونبل الخلق وهذا الكأس كل هذا تراه تراه اختباراً إيمان العبدي ليظهر مكنون الإنسان فالذلك أنا, أنا أقول للإنسان لا لا تريني نفسك حين الصلاة والصيام مع أنها أيضا فيها رؤية النفس لأن الذي يصلي أفضل بكثير من الذي لا يصلي والذي يصوم أرقى بكثير من الذي لا يصوم لكن أقول أرني نفسك حينما يوقعك الله في بلاء مثل هذا أرني نفسك عندما عندما يخطأ فيك عندما يكون الأمر عليك أرني نفسك عند الخصومة من أنت أتفجر في ولا تفجر في الخصومة أرني خلقك أنت عندما تقع على ما يكون فيه ضعف لانسان ما وأنت تملكت مرضه كيف ستتعامل معه؟ ولذلك نبل الخلق كالكبريت الأحمر في هذا الباب. فالمسألة تدخل في هذا الباب على على, على هذه بأنه قد ينظر المرء ويقع ويقع على معصية شخص ما، فيكون الله على اختبره بذلك، وما قدر الله بد أن يكون، لأنه ممكن يذهب ليريد أن يفضحه فالله يفضحه هو. ويجعل الأمر جاء, جاء عليه هو فالناس ينفقصونه ويعرف ويعلمون خلقه السيء ويعلمون أنه فيه شيء من النفاق والثاني يعتذر له والله عليه يرفعه فوق الناس المسألة تدار من فوق العرش ما تدار من تحت الأرض هذه لا تسوي شيئا في هذا الباب عليكم السلام المركز فهذه مسألة من الأهمية في إظهارها فهو يقول أصالة فيجوز يجوز النظر إلى فرج المرأة من هاجل الشهادة نظر إلى فرج المرأة من هاجل الولادة النظر إلى فرج الزنياني إذا كانت شهادة عليها بأربعة أبو بكر قال رأيت رجلاً على مرأة وسنعت صوتا ورأيت, ورأيت, ورأيت فرج الرجل فرج المرأة لابد أن يقول وجدته كالمروة في المكحلة أو ريشة في البئر يبين ذلك أنه رأى ذنا كاملا حتى قام الحد ولأن الأصل الستر فإن الله شدد جدا في مسألة الشهادة لذلك يعني لو صفحت التاريخ لم يقم حد الرجل أو الجلد على ذني بشهادة قط حتى في هذه الشهادة لم تتكامل ثلاثة قالوا رأينا رجل على امرأة ورأينا فرج في فرج جاء الرابع قال رأيت رجل على امرأة وسمعت صوتا لكن لم يقل رأيت الفرج في الفرج فلما لم يقل ذلك وما تكملت الشهادة أقيم الحد عليهم الثلاثة ونجي من من شاهدوا عليه في قصة أبي بكر لماذا؟ هذا الأصل عند الله رفع العلم والأصل فيها الستر في هذا البيت وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستر. شوف هنا, شوف هنا ال, ال, ال, ال ال الكلام على ما قلنا بيقول وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره نعم وهذا الأصل الأصل الستر والزرك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سترته بثوبك يا هزال هل سترته بثوبك يا هزال والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما الصحيح الأول لأنه بدناه الحنوت شرع فجدا أن تذكر فرمته فقال يا جوزل الأربعة يقولوا رأينا هذا في ذلك والحق أن هذا الكلام بايف لأن الحديث صح النساء قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لسترته بثوبك يا هزال هل سترته بثوبك وهم رضعه والولادة في الجواب عنهما وقفه وكما يجيز النظر لهذه الأمور كذا يجيز النظر لأجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتخيل الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على أصله والله تعالى أعلى وأعلمه نعم الزنا لم يقم فيه الحد بشهادة قط لأن مبالغة السكر كانت عظيمة جدا ما كانت إلا بإقرار ما كانت إلا بإقرار قال السابع، يعني السابع في النظر والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها وطبعا هذه مسألة يعني من وضع الحاجة نظر إلى الشراء وطبعا هو هنا الحق أنه إذا اشترى أمة له أن يقلب فيها مشاء شوف هذه مسألة نظيرها نظير الزواج الذي يريد أن يتزوج مراءة له أن أن يرى فيها ما يدعون إلى نكاحها. على الراجح في هذا الباب لأن محمد بن الله قال ثم اختبأت لها حتى نظرت إلى ما دعاني إلى إلى نكاحها. فلو أن ينظر إن كان صادوقا إن كان أمينا إن كان صادقا النظر من أجل الزواج. فإنه قال فاختبأت لها حتى نظرت إلى ما يدعوني إلى نكاحها. الأما يشتريها الأما يشتريها من أجل أن يعني من يشتريها للأمام من أجل أن يعطى، إنه أو يشتري الخدمة، جاءت مزوجة، فهو إذا أراد أن يشتريها من أجل أن يعطى، فلاه أن ينظر إلى مواضع مواضع الوط الذي الذي يدعوه إلى إلى شرائها، وهذا جميع الفقهاء قالوا بذلك، جميع الفقهاء قالوا بذلك، إنهم قالوا هذا عقد إبرام العقد لا يكون إلا عرضا، ولا يكون الرضا إلا أن يرى منها ما يدعوه إلى إلى نكاحها. أو إلى, إلى شرائها لأن بشرائها يمتلكها وإذا امتلكها له الوط تعلمون أن الأمة يطاها بالامتلاك في هذا الباب عليكم السلام عليكم وبركاته رسائكم الله خير الله عليكم الحمد لله رضي الله عن فيكون هنا الشراء الأمة متوقف على أن يرى مواصن الجمال فيها التي تدعوه إلى شرائها لأنه يستعف بها تعلمون أن إمام أحمد أن حنبل ما تزوج إلا بعد الأربعين لكنه لم يرد عنه أنه لم يتسره وكان يباح التسري لأنه, لأنه لو تسره يعني يطأ الأمة يعني. يشتري أمة ويهدأ أو تهدأ له أمة يطأها يتعفق بها لكنها لا تكون حقوق الزوجية من أجل أن لا يكبل نفسه بحقوق الزوجية قال والسابع النظر الآن عند ابتاعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقريبها قال فصل ولا يصح عقد النكاح طبعا هذه أبواب النظر التي كلمنا عنها فيما أحرم وفيما يحل في هذا الباب فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي وشاهدان إلى ستة شروط هذه مسألة عوي جدا صراحة والساحة الآن تغلي بهذا الباب لأن كثير من العقود ليت فيها سمت ولي ليس فيها ثمة ولي، فاا فالعقود التي ليس فيها ولي عقود باطلة، حتى ولو قضا بها القاضي، حتى ولو قضا بها القاضي هي عقود باطلة، لأنها تخالف النصوص الصريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لابو ولي وشهداء عق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيوماً مراء نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل،, باطل. فنكاح باطل باطل باطل. ولذلك قال أبو هريرة قال كنا الصحابة جميعا كنا نعد المرأة التي كنا نعده المرأة التي التي تنتهب غير وريها بأنها جنية ولذلك قال لا يصح عقد من كحدا بولي وذكر وشاهد عدل ويفتقر ولي وشاهد إلى ستة شهود أيضا في قول شهاد عدل قيد يعني لو الشهود كانوا فسقه فعنو لا يصح العقد طبعاً احنا لو طبقنا هذا الشرط في عصرنا هذا فالله المستعان يعني الديمومة على شرب على شرب الدخان ال الديمومة على شرب الخمر هذه كلها ممكن تسقط الولاة وتسقط ايضا الشهود ويكون العقد باطلا فالمسألة ليست بالهينة. وشروط قال إلى ست شروط الولي أحد أكان يكح فلاصح لولي تقولي تعالى فلا طع بروهنأي نكحنا زوجهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك قال لنكح لولي وشرع العبد وقال أي مرا نكحب إبن إبن وليها ونكاحه باطل باطل باطل وهنا فلا طع ذو العض لا يأتي إلا من ولي متحكم العض لا يأتي إلا من ولي متحكم وقال لا نكاح لبريو شهاد عد وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل وهذا حديث راهو ابن حبان في صحيح وكان كان في ضعف وقال ولا صح في, في في في ذكر الشاهدين رجل وعن أبي رواة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها وكنا نقول هنا السنة صح قال وكنا نقول التي تزوج نفسها هي زانية وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الثانية وهذا حديث جاء طرق الكثير هو حديث صحيح قال لا تزوج المرأة في المرأة ولا تزوج نفسها كنا نقول لا تزوج نفسها هي الثانية وهذا حديث الأولى بالخطيب سنزل صحيح على شرط الصحيح وأنا عائشة رضي الله عنه أرضاه هي التي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة نكحت الغريب إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل, باطل. وهذا حديث صحيح أيضا وهنا في قوله ولي ذكر احتراز قيد على أن الخنثة أو الأنثة لا يصح تزوجها لأن السلام قال صريحا لا تزوج المرأة, المرأة فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إجابا وقبولا فلا تزوج نفسها ولا تقبل النكاح منها أيضا لابد للولي والذي يزوجها الصغة لا, لا تتأتى من المرأة لذلك قال ذكر تقييدا فرعون وروا يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاهزا لأن هذا من قبل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قالنا وذكر الموارد فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه أحدها لا تزوج الثان تزوج نفسها للضرورة وهذا خطأ مبين وهذا أضعف الأخوات الثالث تولي أمرها رجلا يزودها وهي ليست أي رجل الحق أن المرأة التي ليس لها ولي طبعا تستغرب جدا لو المرأة لها مئة خال وليس لها عم ولا ابن عم خالها لا يكون وليا خالها ليس وليا فهي تولي ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر كالمأزون كالقاضي كالعالم هو الذي يتولى أمرها ويزودها لكن خال ليس, ليس ولي والله. طيب أنا سأجيب أمان انتظرني بس سأجيب بعد هذا, هذه القطعة أجيب عن هذا السؤال المهم جدا أستسمحكم يعني. فأنتزوج نفسها فهذا هذا كما قلنا هذا أضعف الأقوال الثالث ستولي أمرها رجلا وقلنا ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر الولي بخال, ب, ب, الخال ليس ولي أنا سأدع فرصة الآن للأسئلة. نقف عند الشروط وندع فرصة للأسئلة. أنا عندي درس بعد العصر، ف... والعصر قارب الآن. أنا أنا أردت أن... أن أن أعود عن الوقت الذي المحاضرة دي فاتت. أسامحوني. الثالث تولي أمرها رجلاً زوجها. حق الشاشة أنا صاحب المذكرة كان يقول في هذا تحكم فقهي. تحكم فقهي. وهذا صحيح. هذا صحيح. طيب سأبين سأبين ليش الخال ما يكونش وليه وهذا اللي ذكره بالتحكيم صحيح بناء على الأظهر في دواية دي في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا في القضاء وهذا يعصر في مثل هذه الحال ولكن اختاروا صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا ولكنكم مشاهدون النص نص والذي نقله يونس ثم قال في الشروط لابد أن يكونها مسلما بلغا عقلا حرية والذكورة والعدالة كلها شروط لابد أن تكون لكن قال لا يفتقر نكاح الزمية للإسلام الولي وهذا مذهب الشفيعات وخطأ خطا وهذا سنبين إن شاء الله وهذا سنبين بإذن الله مدى وونعطي الفرصة الأسئلة التي جاءت بهذا نكون قد انتهينا من, من جزئيات من هذه الجزئية ونقف عند الشروط التي لابد أن تتوفر في الشهود لأننا لو نظرنا العقد النكاح في هذا الزمان وقلنا بهذه الشروط تطبق يبقى كل عقود النساء كلها باطلة لأنه ما من ما من شاهد إلا هو مدخل وترى أكثر أكثر شهود حالق اللح فلو طبقنا التطبيق بحذفيره فشروطها تشترطوها والعقدة هيقام وهذا سنفصل فيه القول إن شاء الله في الدرس القادم طيب أمان سلام انتظريني لأنه ده حق الزوم الآن حق الجمعة في السؤال السؤال عندكم مش قلتم خلينا نشوف سؤالة أتيتم بها من وين أأتي بها من وين أأتي بها هذه خير ولا تقول لماذا الخال ليس بولي؟ الخال ليس عصباً، الخال ليس لش ع... لشبع عصباً، والولاة بالعصابات، والولاة أبوة أبوة أبوة أخوة عمومة بنوة والبنوة فيها خلاف كان عندنا في يا البنوة صح، فهي ترتيبها كذا أبوة أخوة عمومة بنوة هذه أما أما الخال فليس بعصبة فلا يكون وليا الخال لا يكون وليا ما صح أن يكون ولي ولو الخال زوج من تأخته نعم فالعقد باطل العقد يكون باطلا فالخال ليس ولي لو في سئلة عند الزوم تاني تحت أمركم هنا أمان سلام أتى بسؤال عجيب تقول الآن كلما رأتها تشعر بضيق شديد وغم ضيق في التنفس أعوذ بالله وأزول هذا عند انصاف تلك المرأة فما السبب سبب ذلك أنها حاسدة هذه المرأة تكن لها حقدا أو حسدا وقد تكون المرأة هذه تسحرها أنا لا أريد أن أقلب هذا الأمر على هذا ولكن هذا السؤال أتاني فلابد أجيبه لابد الأخت هذه إذا رأت هذه الأخت عندما تراها تكبر تقول الله أكبر الله أكبر في نفسها كده أمامها أو تقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله ثم تقرأ المعوذات وتقرأ آية الكرسي وتكسر من ذكر الله جل في علاه لأن هذه قد تكون حاسدة ولا يبعد أن تكون قد صحرت لها ما أدري فتح موجود معنى فممكن يقرر ذلك أو لا يقرر فتح يقول نعم لنزلنا شرط الفسق في زماننا خلاص انتهى الموضوع هل المسألة لا يعلن بها إلا الله ولا. كلنا نحتاج إلى تعديل وغفر الله لنا على ما يكون من سيئات وتخصير وزلات هل الآن يوجد أمة أمة في هذا العصر؟ لا ما في ما في ما في هو يقال في مورتانيا الآن قد قد يوجد إماء يعني أنا سمعت مسنين أن في في إلى الآن وجدت إماء لكن الآن في عصرنا في ألفين الإماء الآن هي المرأة الكفرة التي سُبيت بعد نصر مبين من المؤمنين على الكافرين اللهم صل على الاستماع على الكفر يا رب العالمين اللهم مع ل كلمة الإسلام على كلمة الكفر أن ترحم الراحمين نعم أخوانا يكون وليا ترتيب العصبات في الإرس بنوة وأبوة وأخوات عامة ممتاز. أما ترتيب في الولاية هي أبوة وأخوات عامة بنوة في البنوة خلال أيوة ممتاز ممتاز ثلاثين. هذا صحيح. طب هل وقعت ماعز هي نفسها وقعت المر غمديا لا الغمديا وقعة وماعز عز وقعة الغمديا أصرت على خمسة الحد ونبي كان. يردها ويردها ويردها حتى لا تأتي وتستغفر ورزاك العمانة يقولون يستغفر بما بينه وبين الله أفضل لهم في ذلك مش فيها شيء نعم فيها شيء لأنه هي أصلا بتكون بيدفع مقدما هو مش بيدفع البنك يدفع مقدما يأخذ منك زيادة فهذا كله ربا هذا قرض جرى, جرى نفع وكل قرض جرى نفع فهو ربا بالإجماع والربا يستجلب غضب الله جل فعلا رضي الله عنك أحمد أسين أحبك الله لدي حبتنا فيه حكم ذكر لفظ سيدنا في محمد فتشاوه هذه بضعة لا تدوز لو قالها مرة مرتين ما في مشاكل لأنني السلام هو سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم لكن الإشكال كل إشكال أن يتخذها عبادة وأن يراها بأنها لا تتكامل الصلاة على الإنسلام إلا سيدنا لا يجزه ذلك لأنه لم يرد الشغ الستة التي جاءت في الصلاة على الإنسلام ليس فيها سيدنا بحال من الأحوال إذا زوج الأب ابنته البكر بدون إذنها منذ زمن، هذا يعتبر في شيء، هذا أزو... أزو... أزو... صحيح، هذا أزو... صحيح حساء كانت صغيرة أو كانت كبيرة في قول الشفيع والحنابلة. لأن ولات الإجبار الأب والجد بالنسبة للحنابلة والشفيعية جاز أن يزوجها ولا ولا يفسخ. أما إذا كانت بقر وكبيرة عاقلة راشدة، فالحنابلة يرون بأن الأمر بيدها ممكن 13 عشر سنة لا خلاص. هذا الزواج صحيح ليس في سمت شيء وليس لها وليس لها الفسخ. نعم الزواج صحيح الزواج صحيح وياك أبا طيب وياك حبيبي رضي الله عنك أحمد أسيد رفع الله مقامك وشكر الله لك فالشكر الله لكم جميعا حرصكم على الصلب والحمد لله فبالدرس عندنا بعد بعد العصر بساعة تكون أو شوف هنا فتحي إيش قال إن كانوا يخطون هنا فهذا عمل نفسي وإلا نكن فيه فأدي المراه كما قال الشيخ وأنت عليك ان ترقي نفسك فبجزاك الله و shines أحسن الله فيا فياسرح الغمة الهم الشديد هذا واضح جدا فعليها عليها ان تردها وترقي نفسها وتتعيد بالله الله الله يحفظها رب الله يحفظكم من العيون أعوذ بالله أن الأسلام أقول العين حق العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر فأنا نوفي عونيكم و الله عليكم بالنسبة لل هل هالنتاينا عند فقدان الولي من يزوجها يزوجها عالم عالم او طالب علم متقن يعني عند عند فقدان الولي توكل عالما أو طالبا للعلم متقنا يزوجها عشان الاخ الأم ولي الأخ الأم الأخ الأم الأخ الأم لا لا سؤالين الأم لا سؤالين لا أنت غمدت عن أن محافظين القرآن وقلت أخشى ألا يكون لهم أج عند الله نعم إذا كانوا يتقاولون على الأج يعني يقولون أنا انا أريد أريد فوق ذلك مال كذا ومال كذا ويشترط وأيضا أسوأ منه من يعطي الإجازة بالخمسين ألف ستين ألف يعطي الإجازة هذا كله تجارة فقد قال صلى الله عليه وسلم يتعجلونه ولا يتأجلون وقال لا تأكل به على القرآن طيب يعني ما لا أغلق لا أغلق أبقيها حاضرة ولا حاضر هل يجوز أحد الطلبة أن يخبر المعلم عن بعض ما يقوله زملائه أو يفعلونه بدون بدون بدون علمهم لا لا يجوز له أن يقول ذلك إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة ربي يلبسك مجدا ثوب الصحة والعافية وأن يسرعينوا عليكم وأن يثبت الخير فينا فيكم ويخف لنا الزلات والسقطات والهلاس أكثر ما هي عندنا لكنه أرحم الرحمن حبك الله أحمد يوسف أحسن الله عليك حبيبي حضراتكم تقول هي شغنا هل يجوز توريت الخال نيابة عن أب لا يجوز إذا كان الأب اتصل بي وقال له زوجها يجوز فتتسمى وكالة أما أنه هو يكون موجود والتاني يزوجه ما ما لا يصح حل بحال حتى يوكله يقول وكلتك أن تزوج ابنتي وكلتك أن تزوج ابنتي <تصفيق> اذا تنغمي غامِب يا سبلا رضي الله عنك تفتح نفع الله بك الأم والتمين الله يرضى عنك يا مجدة زيادكم الله حرصا طيب الآن أستأذنكم العصر قريب وإن شاء الله نحن دروسنا بعد العصر بساعة تبدأ دروسنا من الموافقات وأيضا السنة وفي الليل يكون بلاد المشتهد الله ما ثبت لنا هذا خارج محينا أبدا ليش يا محكم الرحمن أنا أجبتك